ويتجنبها الأشق الذي يصلى النار الكذرا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى